لا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل صيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 وما طرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما طرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا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 ما المهمومين من المسلمين؟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 اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان يا حي يا قيوم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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين باسمك اللهم ومشيئتك فيما ذكرنا وفيما نسينا اللهم ربنا بقضائك حتى لا نحب تاجيل ما أخرت ولا تاخير ما عجلت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة واننا لا نثق الا برحمتك فاغفر لنا ذنوبنا كلها انه لا يغفر الذنوب الا انت وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع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 اللهم انا نسالك ان ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتتولى امرنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين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 أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم